سؤال رقم 12 هذه العلامات تعني ألف منعرج خطير على اليسار با منعرج خطير على اليمين جيم معبد ضيق أعيد هذه العلامات تعني ألف منعرج خطير على اليسار با منعرج خطير